فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ لَنَا لَمَا نَنْتَظِرُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُل لَهُمْ ۖ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَصِيحُونَ يا رب بيسيهدين فان روحنا الى موسى ان طود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ <تصفيق> وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لهاكف له قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قال وَجَدتُنَا أَبَأَنَ كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ق أَنْتُم وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ سَأَيُنَاهُمْ عَدُوٌّ الذي خان قنيفا هو دين ولن يطعمني ويسقيني واذا مرضت طوفان وعلان يسين والذي يميتني ثم يحيين والذي أَنْتَ مَنْ يَغْفِرُ لِخَطِيئَتِي يَا مَدِين رَبِّ أَعْلِ حُكْمَ وَأَلْفِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الَّذِي يَحْيِي